うんうんうんうんうんうんうんんうんうん و ا ل أ م ن ي ا ت لسعينا تشتاق ت ح ل ا ل ح ي ا ة بنا ويزهر غرسنا بالحب نعطي للعطاء مذاق فرص العطاء ك ث ي ر ة ن ب و ا ب ه ا والخير مولود له عشاق لني إ ل ا مخلص متبسم متفائل سباق نحن التطوع والتطوع دربنا للخير ت أ خ ذ ن ا لغ ل ا ش و ا ق نحن الذين ت ك ت ف و ا وتعاونوا وبعزمهم معنى التميز ف ا ق نبغي لا وساما لا ص د ا هي خ ط و ة هي خ ب ر ة ورفاق صارت تطوريه و و س ي ل ة و ل أ ج ل ه عزم لنا دفاق 「さあ、あなたはそ عزم っていただけ ع شكرا ل ل أ ر ض ث و م ا ورده براق بذر ا ل ت ق